وَقَدْ إِنَاءَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورَةً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقْلِيلًا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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شرم مكانا واضل سبيلا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 الناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا إِنَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرَةً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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَامًا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 يك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرة ومقام قل ما يعبأ بكم رب لولاد عائكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما